بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته وأحبابه وأدباعه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الفرقة الثالثة شعبتي العقيدة والتفسير من كلية الدراسات الإسلامية والبنات الأزهرية بأسوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعدما انتهينا في المحاضرة الفائتة من الفصل الثالث ننتقل إلى الفصل الرابع بعنوان صفحات من تاريخ الخطابة وهذه الصفحات تتناول تاريخ الخطابة في صدر الإسلام وتاريخ الخطابة في العصر الأموي وتاريخ الخطابة في العصر العباسي أما قبل أن نتكلم عن الخطابة في صدر الإسلام لابد أن أنبه وألفت نظر الطلاب والطالبات بأن القرارات الأخيرة من مجلس أعلى للجامعات وتصديق جامعة الأظهر بما جاء في هذه القرارات بأن الامتحان التحريري قد الغي ويستعيض عن هذا الامتحان بالبحث ولذلك أقرر بأن الكتاب الجامعي كله مقرر وحتى ولولا لم نتمكن من شرح كله الكتاب بين والبحث يكتب من خلال هذا الكتاب ومن خلال بعض المراجع الأخرى التي جاءت في ثنايا هذا الكتاب وهو هناك ثبت بالمصادر والمراجع في آخر الكتاب الخطابة في صدر الإسلام لا شك أن دعوة الإسلام قد أحدثت انقلابا سياسيا ودينيا واجتماعيا وفكريا لم يحدث في التاريخ وكان للخطابة الدور الفعال في صدر الإسلام بمجرد أن نزل قوله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين صدع النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة عن طريق الخطابة ولا بد قبل الحديث عن الخطاب في صدر الإسلام أن ننظر إلى الحالة الدينية والاجتماعية والسياسية في قبل الإسلام. الإسلام عن الحالة الدينية في عصر صدر الإسلام. الإسلام لما جاء ووجد أن هناك فرقه بين الجاهلين وأنهم يعبدون أوثانا أو أصناما سواء من حجر منحوت أو خشب منجور. فجاء الإسلام فجمع العرب على إله واحد هو الله سبحانه وتعالى بعدما كانوا يعبدون آلهة شفته وربما سيدنا جعفر بن أبي طالب عبر عن هذا الأمر تعبيرا بليغا عندما قال نجاشي كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة وناتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسي الجوار ويأكل القوي من الضعيف إلى آخر ما قال حيث قرر في النهاية فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن نعبد الله وحده لا شريك له وأمرنا بالصلاة والصيام والزكاة فصدقناه وأمنا بإلى آخر ما قال بل الإسلام غير العادات في العرب ونظام حياتهم حيث كانت تقوم الحروب على أتفه الأسباب وما حرب داعث والغبراء ببعيد كما بث الإسلام فيهم روح الجماعة ووجههم إلى الفضائل الاجتماعي أما الحالة الاجتماعية في عصر صدر الإسلام لقد هيمن الدين الإسلامي في كل النواحي أو في أكثر النواحي الاجتماعية ومن أهم هذه المظاهر في الحياة الاجتماعية واحد محو العصبية الجاهلية حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية اثنين انتقال العرب من البداوات إلى الحضارة من أبرز مظاهر الحياة الاجتماعية في عصر الإسلام انتقال العرب من البداوة إلى الحضارة وتأثرهم ببعض الحضارة نتيجة لاختلاطهم بغيرهم من الأمام الأخرى جيم الحالة السياسية في عصر صدر الإسلام من أبرز مظاهر الحالة السياسية في عصر أن العرب قد اجتمعوا تحت لواء واحد بعدما كانوا متشرذمين وبعدما كانوا متفرقين اجتمعوا تحت لواء واحد هو لواء الإسلام ولواء لا إله إلا الله لا يسيطر عليهم إلا الدين دواعي الخطابة وموضوعاتها في هذا العصر من أبرز دواعي الخطابة في عصر الإسلام واحد دعوة الإسلام والرد عليها وده أمر طبيعي لأن الخطابة كانت الأداة الأولى لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما كانت الخطابة السلاح الأول الذي يرفعه خصومه في الرد على الإسلام. اثنين بيان الأحكام الشرعية من دواعي الخطابة بيان الأحكام الشرعية وتفصيلها وتوضيحها للناس حتى يبين للناس أحكام الدين ويعرفهم عن الشر الحنيف. ثلاثة المشاورة. مما أعان على تطور الخطابة وازدهارها نظام الشورى قال تعالى وشاورهم في الأمر وقال تعالى وأمرهم شورى بينهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال استشار أصحابهم في غزوة بدر وفي اسرى بدر أيضا وكذلك في الخروج إلى المشركين في غزوة أحد كذلك أيضا أربع الحرية الشخصية الخطابة دائما وأبدا تزدهر وتنمو عندما تنعم الشعوب والأمم بالحرية الشخصية بخلاف الأمم المغلوبة على أمرها حيث تضعف الخطابة فيها ضعفا بينا والإسلام قد كفل الحرية الشخصية للناس من أول يوم عندما أعلن الحرية الدينية قال تعالى لا إكراها في الدين قال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر خمسة الجهاد في سبيل الله عز وجل من أعظم دواعي الخطابة في عصر الإسلام هي الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل وأصبح قادة قاتل الجيوش يعتمدون على الخطابة في إذكاء روح الجندية لدى الجنود وفي رفع معنوياتهم حتى يحملوا أرواحهم على أكفهم وينزلون في ساحات الحروب والوغع ستة ولاية الأمر وولاية الأمر كانت محفزة للخطابة وعاملا مهما في إحياها وفي ازدهارها لأن ولاية الأمور كانوا يبينون للرعية سياستهم وما سيدبعونه في حكمهم وكان ينتهزون في هذا الأمر الجمع والأعياد والمواسم كذلك أيضا مما ساعد على انتشار الخطاب وازدهار الدعوة إلى الوحدة من الدواعي التي حفزت الخطابة الدعوة إلى وحدة المسلمين تمانية الفتن الداخلية التي اشتعلت في عصر خليفة الثالث عثمان بن عفان وكان من نتائج هذه الفتنة وفاته شهيدا وكذلك في عهد الخليفة الرابع علي بن أبي طالب حيث انقسم المسلمون إلى أنصار أنصار سيدنا علي وأنصار سيدنا معاوية وكل حزب بما لديهم فرحون وكل حزب يعتمل على الخطابة في بيان أنهم على الحق المبين أما موضوعات الخطابة في صدر الإسلام يا الدنيا كلها موضوع من موضوعات الخطابة في تحقيق المصالح الدينية والمصالح الدنيا والمصالح الاخرويه وبيان أمور البشر وبيان العقيدة والشريعة والمعاملات والسياسة والاجتماع والاخلاق والفكر تسعد دائرة الخطابة في صدر الإسلام ننتقل إلى أمر آخر اقسام الخطابة في صدر الإسلام جاء الإسلام فقضى على بعض صنوف وأقسام الخطاب التي كانت معروفة في العصر الجاهلي، ومن ألوان الخطاب التي قضى عليه الإسلام المنافرات والمفاخرات وسجع الكهان ومن أبرز أنواع الخطاب في هذا العصر خطب الجهاد والحظ على القتال كذلك خطب الأملاك يعني الإسلام قضى على المنافرات وعلى المفاخرات وعلى سجع الكهان وجاء الاسلام بانواع من الخطابه أخرى اللي احنا بنقول عليه اقسام الخطابه احنا قلنا واحد خطب الجهاد والحظ على القتال كذلك خطب الاملاك وهي الخطب التي تلقى في, في الزواج وفي ولي الزوجه وفي مزايا الزوج وفي العقد المعروف الان ثلاثه خطب المحافل والوفود حيث كانت تأتي الوفود تقدم ولا أهل النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يعلنون إدعائهم ويعلنوا إسلامهم وكانوا يعتمدون على الخطابة أربعة الخطب الدينية شيء طبيعي أن صدر الإسلام الخطابة هتطبع بالطابع الديني لماذا لأن الناس لأن الناس حديث وعهد بدين جديد ويحتاجون إلى من يوضح لهم هذا الدين ويوضح لهم أحكام هذا الدين وشرع هذا الدين وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المهمة وخلفاؤه رضوان الله عليهم من بعده وكذلك العلماء من بعده خمسة الجدل والمناظرة شيء طبيعي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بدين يخالف الدين الذي كان سائدا في الجزر العربية وكذلك العقائد والعبادات والشراء والآداب التي كانت تسود هذه البلاد ومن ثم ظهر الجدل والإيه والمناظرة كذلك أيضا الخطب السياسية لأن الإسلام بنى الخطب السياسية على الشورى وما هناك شورى هناك إبدال الآراء ورد لهذه الآراء وهكذا سبعة الوصايا حيث كان الآباء يوصون أبنائهم قبل وفاتهم وكذلك الخلفاء يوصون الأولاء وما شاكل وما شاكل ذلك أما عوام الرقي الخطابة في صدر الإسلام من أبرز هذه العوامل القرآن الكريم لأن الخطابة أفاد من القرآن الكريم أعظم فائدة فالخطابة القرآن أصبح معينا لهم ينهلون منه ويرتبون من روائه ويقتبسون منه ويسعون إلى محاكاة أسلوبه ويمكن أن نذكر بأن الخطابة استفادت من القرآن الكريم من ناحيتين الأولى ما اكتسبته اللغة العربية من القرآن الكريم الثانية ما يتعلق بالاستدلال لأن خطباء هذا العصر نهجوا طريق القرآن في الاستدلال في الاستدلال وكذلك خطور وقت الإقناع اثنيا الحديث النبوي اللي اجتمع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فصاحة اللغة وجودة المعنى وحسن الأذاء ولقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم وروائع الحكم ووصل كلامه من القمة في البلاغة والبعد عن التكلف وقد تأثرت الخطابة بالحديث من ناحيته أيضا الأولى اللغة العربية بما أضافت السنة ثروة كبيرة جدا من المعاني والأساليب والنبي صلى الله عليه وسلم ابتكر بعض الألقاظ ابتكارا مثل قوله صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير الثانية أن الخطباء في هذا العصر كانوا يحرصون أن يكون في خطبهم شيئا مما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم تيمنا من ناحية واسترواحا من ناحية أخرى وكذلك استشهادا بكلامه صلى الله عليه وسلم ثلاثة الحضارة التي انتقل إليها العرب عندما تحول العرب من البداوتي إلى الحضارات تأثرت الخطابة وأكسبتهم سهولة التعبير وهدّف الطبعهم كما أكسبتهم أيضا هذه الحضارة سعة الخرائل وغزارة المعنى أربعة النظام السياسي وتكوين حكومة نظامية الحكومة النظامية حيث تعددت الموضوعات واتصلت السياسيون أو الحكام بالمحكومين عن طريق الخطب خمسة الوعظ الديني لأن الدين أساسه الوعظ والإرشاد وأن يقوم الخطباء بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرية للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صفات الخطيب في صدر الإسلام فصاحة البيان وجوده المنطق. اثنين غزارة العلم وسعة الثقافة. ثلاثة التواضع والتودد إلى المستمعين. أربعة اتصاف الخطيب بالحلم وسعة الصدق. خمسة حب الفداء والتضحية في سبيل الله عز وجل لأن الصحابة يعني آثر النبي صلى الله عليه وسلم عن أنفسهم وحبه أكثر من أنفسهم هذا والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.